اللهم انقطع الرجاء وحلا منه وخابت الظنون كلها فيه الاعتماد الا عليه اللهم انك المسلمين من البلاء والمؤماء والضيط والشفاء أشكره إلا إليك يا سميع الدعاء الله منعجل في الفرد والنصر والتمسين لإخوان المستوعدين في كل مكاني يا رب العالمين اللهم انقر إخوان المستوعدين في فلسطين عدد يهود الواصلين فَإِنَّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّفْسَ وَدَرَوُ وَيَصْرِفُونَ عَنِ الصُّحُومِ عَنِ الْجَنَّاتِ اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ التَّحْتِ أَقدَامِ الشَّيَطَانِ وَأَنقِذْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَحْرِ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَاهْدِنَا فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وارضع عنهم عافيتك واجعلنا يعلم سنينك سنين يوتفنا رب الله اللهم اصلح احوال اخواننا في العراق اللهم اصلح احوال اخواننا في العراق اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة وهذا الجهد عليك التقنام وقوتها الا لمن لا ترى سماحيبي